نقول هم متفقين على المئة والخمسين كلهم لكن المدعي البايع يدعي زيادة خمسين والبايع والمشتري ينكر الخمسين من اليمين يمينه يمين المنكر يمين رعى الخمسين اللي ينكر الخمسين هذه ايسر نقول طيب رد الشاة، قال ما عندي شاة ردها ماتت نقول اذا القول قولك بيمينك احلف انك ما اشتريت الا بمئة وخمسين وادفعها وخلاص هذه فيها روايتان الرواية الاولى كما عرفنا فيها تطويل وصعوبة وعسر في الفهم الا على من وفقه الله فيها صعوبة في الفهم كيف يتنازعان بين 150 هم يدفع ثلاث يدفع ثلاث لان البيع بطل الاول وعليها ان يرد شات الشات قيمتها حاليا بثلاث يدفع ثلاث لو علم ما خاصم ولا ترى ولا جاء القاضي ولا شيء من هذا لكن ما دري وهذا كثير ما يحصل مثلا نزاع في امر ما ثم يندم المنازع ولهذا مثيل مثلا قد يحصل احيانا في المحاكم يتنازعان على المهر يتنازعان على المهر بعد العقد وقبل الدخول ثم يغضب الزوج يغضب الزوج من النقاش والمطالبة بمهر أكثر وكذا, وكذا إلى آخره ثم يطلق يظن أنه إذا طلق استراح طلق انتهى الأمر إذن يسلم نصف المهر ولا مره ليس له شيء يسلم نصف المهر وفاتت عليه مراعته ولا يمكنه الرجعة لان لأنه ليس لها عده ولو علم أنه إذا طلق دفع نصف المهر وفاتت عليه المرأة ما طلق لكن يظن أنه إذا طلق انتهى ما يطالب بشيء ومثل هذا المشتري مثلا يقول مائة وخمسين البائع يقول مائتين فاذا فسخ البيع قلنا اذهبوا الى السوق وانظروا الشاه التي تساويها فوجدوا الشاه التي تساويها بثلاثمائه نقول للمشتري ادفع ثلاثمائه هذا معنى قول المؤلف ولو زادت على ما ادعاه وان زادت على ما ادعاه البائع احيانا يكون العكس مثلا ممكن يتخالفان ثم يدخلان السوق فيجد المشتري مثل الشاة التي اشترى بمئة ريال فيعطي البائع مئة ريال ويسلم من المئة والخمسين والرواية الثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها ابو بكر لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه يعني التحالف يقول انا اخذت التحالف من الحديث والحديث قال والقائم ب... والبيع قائم بعينه لكن هنا الان ما في شيء قائم ثم يترتب على هذا اشكالات ودخول السوق وتقويم البضائع ثم الاختلاف فيها هل هي كذا او كذا ترتب عليه اختلاف كثير فنقول يحلف الغارم منكما من هو الغارم المشتري ولانهما اتفقا على انتقال المبيع الى المشتري بثمن واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري والقول قول المنكر وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد يعني ما أخذنا بقول المشتري في المسألة الأولى لأنه ممكن ترد البضاعة على صاحبها وترد الدراهم على صاحبها لكن الآن البضاعة تلفت نعم فإن اختلفا فإن اختلفا في قيمتهما وجب قيمة مثلها موصوفا بصفتها وان زادت على ما ادعاه البائع لان الثمن سقط ووجبت القيمة فان اختلفا في الصفه فالقول قول المشتري مع يمينه لانه غارم والثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها ابو بكر لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه فمفهومه انه لا يشرع التحالف مع تلفها ولانهما اتفقا على انتقال المبيع الى المشتري بثمن واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري والقول قول المنكر وانما ترك هذا مع قيام السلعه لامكان التراد ولا يمكن رد السلعه بعد تلفها وإن تقايل المبيع أو رد بعيب ثم اختلفا في الثمن فقال البائع هو قليل وقال المشتري هو كثير فالقول قول البائع لأن البيع قد انفسخ والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير وَإِنْ ان تقايلا المبيع يعني في الصفه الاولى تقايلا يعني فسخ البيع اختلفا في القيمه فتحالفا ففسخ البيع عادت السلعه لمن للبائع والمشتري يطالب بالثمن الذي دفعه البائع يقول أنا بعت عليك الشات بمئتين وعطيتني أنت مئتين فأنا أعطيك مئتين الآن يقول المشتري لا أنا اشتريت منك السلعة الشات بثلاثمائة فأنت أعطيني الآن ثلاثمائة واختلفا في الثمن البائع يقول عندي لك قيمة السلعة مائتين فقط المشتري يقول لا انا دفعت لك ثلاثمائة قيمة السلعة اكثر فالقول قول من هنا قول البائع لانه غارم لانهم يتفقون على المائتين والخلاف في المئة الثالثة المبايع ينكرها ويحلف على إنكارها فهو منكر نعم وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما لأنها يمين في المال فقام الوارث فيها مقام المورث كاليمين في الدعوى وهذه من الاشياء التي تنتقل من الرجل بالموت لورثته لان في حقوق ما تنتقل للورثة مات الرجل انتهى هذه من الحقوق التي تنتقل للورثة لانها حقوق مالية والحقوق المالية تورث عنه فمثلا واما المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما لانها يمين في المال اليمين في حق الله تعالى لا تنتقل للورثه اليمين في حق مالي تنتقل للورثه يعني اذا اختلف واحد منهم مات بعد هذا الاختلاف يقوم وارثه مقامه فيما سبق من التحالف وغيره قام الوارث فيها مقام الموروث كاليمين في الدعوى مثل لو كان دعوى عند القاضي وتوجهت اليمين على زيد وطلب منه ان يحلف فقال لا بأس احلف واستعد لليمين وقبل ان يحلف قام من مجلس القضاء مات الرجل ويريد يريد ان يحلف نستدعي وارثه نقول تعال انت توجهت اليمين على مورثك تبي تحلف مثله بدله فالحق لك ما انت بحالف اعطينا الحق لصاحبه فينتقل اليمين للوارث في الدعاوى الماليه نعم وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقدا فتحالفا كالمالكين, كالمالكين كالمالكين كالمالكين كذلك إن كان الخلاف ليس بين الملاك وإنما بين الوكلاء تخالف الوكلاء توجهت اليمين عليهم يقول الوكيل انا مالي مصلحه كيف احلف؟ نقول لا احلف على ما تعلم على اللي انت اجريت بخلاف الدعاوى عند القاضي مثلا فاذا توجهت اليمين على المدعى عليه اصاله ما يحلف الوكيل لان الوكيل وكيل في الخصومه فقط ما يدري عن حقيقه الامر فيستدعى المدعى عليه اصاله ويحلف عند القاضي اما هنا في موضوع الخلاف بين الوكيلين ما يستدعى الموكل يقال له تعالى احلف يقول انا ما ادري ما حضرت وما ادري بكم الشرشات ولا بكم باعها ولا ادري عن شيء انا وكلت فلان يسوي لي كذا فهو الذي يحلف ولا يسوغ للوكيل ان يقول ما علي انا كيف احلف وانا مالي شيء انا لي سعي خمسة اريل او عشرة اريل فقط نقول يلزمك اليمين او توافق صاحبك نعم فصلا لا انتظر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل احرمت مفردا من الميقات في اول ذي القعده واريد الحج فماذا فماذا يجب علي عند الحج ما دمت اعتمرت في اول ذي القعده يعني في اشهر الحج ثم يسر الله لك الحج وحججت ان شاء الله فيكون عليك هدي التمتع وهذا ليس هدي جبران او هدي عقوبة او مجازات وانما هو هدي شكر لله جل وعلا الذي يسر لك الحج والعمرة في سفرة واحدة فتشكره وتنحر هديا تأكل منه وتهدي وتتصدق. والهدي نوعان هدي جبران وهدي شكر هدي الشكر مثل ما اهدى النبي صلى الله عليه وسلم هدي الجبران نتيجة الاخلال بترك واجب او فعل محظور فينبغي للمسلم ان يتهرب قدر المستطاع عن هدي الجبران لا يقصر لا يفعل محظور ولا يترك واجب حتى يسلم منه وينبغي له ان يحرص على هدي الشكر لانه هدي شكر لله جل وعلا حيث يسر له نسكين يعني حج وعمرة في سفرة واحدة يقول السائل هل لابد للمأموم ان يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ هل على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بأن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية القول الثاني أن الإمام لا يتحمل قراءة القراءة عن المعموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهريه بل على المعموم أن يقرأ الفاتحة الثالث وسط بين القولين يقول إذا كانت الصلاة سرية فيجب على المعموم أن يقرأ لأنه ما يسمع ما يستمع إلى شيء وإن كانت الصلاة جهليه فلا يجب على الماموم أن يقرأ لأنه يستمع لقراءة الإمام وإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة قال الضالين قال الماموم آمين يعني كأنه يقول كلنا معك فكأنه قرأ و المأموم الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم دعا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فنقول وراء الإمام آمين يعني كأننا كلنا ندعو بهذا الدعاء وهذا القول فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. قول بوجوب القراءة مطلقة، قول بعدم القراءة مطلقة، قول بالتفصيل، والأحسن للإنسان أن يحرص على القراءة إذا أمكن، ولو في سكتات الإمام خروجا من الخلاف. يقول السائل والدتي تشكي كثيرا من زوجتي وانا افعل جميع الاسباب لارضاء والدتي والوالدة تقول بان الزوجه اخذتك عني فما هو واجبي على المرء ان يلطف بوالدته ويرفق بها ويحاول ارضاءها قدر المستطاع ويوصي زوجته بأن ترفق بأمه وتتلطف معها وتتواضع لها والجزاء من جنس العمل إذا الزوجة قامت بإرضاء والدة زوجها وإرضاء زوجها توفق في الدنيا بالأولاد الصالحين وبزوجاتهم الصالحات وإذا أساءت معاملة الأم وفقت وعوقبت بأن يسلط عليها من يؤذيها والأم لها حق وأحيانا يكون قولها على زوجها على زوجة ابنها وعلى ابنها يكون أحيانا حق ترى شيئا يضايقها وأحيانا يتراءى لها وإن لم يحصل شيء من هذا لما عندها من الغيره على ولدها وترى أن هذه المرأة مثلا استأثرت بولدها ونحو ذلك فتغار وترى أشياء لا حقيقة لها فعلى الولد أن يحاول إقناع والدته وإرفاعها واستخراج ما لديها من او من التأثر على زوجته بحسب المستطاع ولا يجابه والدته بالرد القاسي او نحو ذلك يقول السائل حججت عن والدي رحمه الله حج تمتع وعند ذبح الهدي انوي بانه لوالدي أنت تأتي بأفعال الحج وأنت في نيتك انها نيابة عن والدك وأنت مأجور وأما عند الهدي فالهدي للحج تنوي أن هذا هدي التمتع الذي احرمت به أنت عن والدك ولا منافات يعني نويت الهدي عن والدك لأن الحج عن والدك أو نويته عنك لأنك حج عن والدك او نويته عن هذه الصورة من الحج فهي تستحق الهدي فلا اشكال في هذا والحمد لله يقول الاخ انني احرمت من السيل في اخر شوال ولم اصلي ركعتين بعد الاغتسال لا حرج عليك صلاه ركعتين بعد الاغتسال بعد عند عقد النيه قال بعض العلماء بانها تستحب وبعض العلماء يرى انها لا تستحب وليس للاحرام سنه تخصه فلا حرج عليك في هذا والحمد لله ثم يقول انني لم اعلم عن التمتع وهل حجي تمتع او لا هذا لا ضير عليك في هذا وانما عليك هدي سواء علمت ان التمتع يجب فيه الهدي او لا يجب لان من اتى بعمرة في اشهر الحج ثم حج من نفس السنة ولم يفصل بينهما بفاصل سفر فيكون عليه هدي التمتع حتى لو لم يعلم عن هذا وهذا هدي كما قدمت هدي شكر ولا يحسن الإنسان يتهرب عنه أو يقول سافر علشان أقطع الهدي أو نحو ذلك لا هذا هدي شكر لله جل وعلا إذا تيسر لك فالحمد لله وإلا إذا لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت إن شاء الله هل يمكن لحاضر المسجد الحرام ان يقوم بالحج قارنين نعم لهم ذلك وليس عليهم هدي في هذه الحال يقول هل يجوز عن نجالس اناس لا يصلون ونأكل معهم إذا كان قصدك بمجالستهم دعوتهم إلى الصلاة وإلى ما يجب عليهم والترفق بهم لعل الله أن يهديهم على يديك فهذا حسن وتؤجر عليه وأما إذا كانت كنت لا ترى أنهم يستجيبون لك وإنما تجلس معهم تستأنس بهم وتأكل معهم استئناسا بهم فلا يجود لك ذلك لأن الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وأدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم الآية يعني لا يجوز للمسلم أن يستأنس مع تارك الصلاة لأن تارك الصلاة محاد لله ولرسوله وللمؤمنين ترك الصلاة كفر والعياذ بالله فالمرء يجلس معهم ليدعوهم إلى الواجب فإن كان لا يدعوهم أو, لا أو يعرف منهم أنهم لا يستجيبون فلا يجوز له أن يستأنس بهم يقول اعتمرت وأخللت بركن وسافرت فهل يسوغ توكيل شخص ليؤدي عمره لي لا ما دمت اذا كنت اخللت بركن فانت لا تزال على احرامك لا تزال على احرامك انت محرم فيجب ان تؤدي النسك كامل يعني بواجب باركانه اما الواجب فيجبره دم واما الركن فلا يتم النسك الا بتعديته يقول امراه قامت باعمال الحج جميعها ثم بعد ذلك وكلت ولدها في طواف الافاضه وهي قادره على ذلك فما الحكم ما تم حجها الى الان ما دام عليها طواف الافاضه فهي لم تحج بعد ما كملت حج لان طواف الافاضه ركن ولا يسوق للمرء ان يوكل فيه يقول عملت عمرة أمس عن والدي المتوفى وسأحج إن شاء الله فهل, فهل علي هدي نعم عليك هدي واحد إذا كنت أتيت بعمرة في أشهر الحج ولو كررت العمرة مثلا اعتمرت في أول شوال ثم سافرت إلى الطائف مثلا ثم أتيت إلى مكة بعمرة أخرى متمتعا بها إلى الحج ثم سافرت إلى جدة ثم أتيت من جدة بعمرة متمتعا بها إلى الحج وأديتها ثم سافرت إلى الرياض وأتيت من الرياض بعمرة متمتعا بها إلى الحج وهكذا لو اعتمرت أكثر من عمرة في أشهر الحج فليس عليك إلا هدي واحد وإذا لم تستطع الهدي فتصوم ثلاثة أيام في الحج يعني في مكة وسبعة إذا رجعت إلى أهلك إن كنت تنوي الرجوع إلى اهلك قريبا أما إن كنت ساكن في مكة ومقيم في مكة فتعتبر من حاضر المسجد الحرام وليس عليك هدي يقول شخص اقترف جريمة الزنا وحملت المرأة فوتاب الرجل فهل يتم التخلص من الجنين الجواب لا يجوز اسقاط النطفة بعد ارتفاعها بعد الاربعين يوما لا يجوز ذلك بل يحرم لانها انتقلت من طور الى طور وعلى المرء ان يتوب ويستتر بستر الله ولا يخبر بذلك أحدا والتوبة تجب ما قبلها والولد لا ينسب إليه حتى لو عرف أنه أبوه فالزاني ليس له ولد ولا ينسب إليه الولد وإنما ولد الزنا ينسب إلى أمه فقط ينسب إلى أمه ثم الأم إذا اعترفت بالزنا طوعا واختيارا فيقام عليها الحد وان ادعت الاكراه والغصب ونحو ذلك فلا يقام عليها حد وعلى الجميع التوبه والتوبه تجب ما كان قبلها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين